هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بكم، وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ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 فضل الله الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لون إليها وتركوك قائمة. الماعن الله خير من الله ومن التجارة والله خير رازقين